يبشرهم ربهم برحمه من هو للطّوان وجنات اللهم فيها نعيم قيم خالدين فيها أبدا إن الله عذبه أجر عظيم يَا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 قُلْ إِنْ كَانَ آبَاءُكُمْ وَأَبْنَاءُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْبَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُنِ اُتَرَفْتُمُهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَكَ سَادَهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَالْمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا خَيْرٌ لَّكُمْ مِنَ اللَّهِ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَالْمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ إِن كُنتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ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 إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تون عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ما أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تربها وأنزل جنودا لم تربها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين